حصريا على موقع تي محكتش لحد مامشيش زعلان شوف حالي ازاي هالناس صعبان اصعب احساس تصعب عالناس واللي استنته يمد ما مبقتش بتفرق كل ما اشوف حد بلاقيك في والخوف من إزاي ازاي هداريه لا عرفت انساك ولا عشت معاك وبقيت بشتاق للي انت بقيت مش ممكن تشتقله مش قادر انسى ولا شفت الناس يا من بعيد الدنيا لسه واقفه وما فيش بعدك جيت كل اللي عارفه ان الحياه دي ما تساويش طول ما لسه مش قادر أنسى ولا شفت الناس يا من بعيد الدنيا لسه واقفه وما فيش بعدك كل بكل اللي عارفه ان الحياه دي ما تساويش طول ما لسه انا ليلي بيطول واقف على بابك وهو بابك ما فول طب قل ازاي هوصل للجهاي ده انا كل طريق بعدك بمشي بلاقي بيضيعني انا نفسي وصل لرجوع من غير ما امشيها وارجعها موجوع انا فين الاقيك ده أنا من بعديك كل لما بسلم يوم على حد بخاف ليودعني مش قادر انسى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 А с Рием Аламута, Ди, Ж,